زور الحسين وأنصاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أبي عبد الله الحسين من الشعراء من بعض الشعراء وإليهم فصيدة بعنوان حشو عنك أقول حشو عنك ولا كل الحشن سمعة حشو عنك كلام يلون التاريخ بلوان المصاب ولون كل دمعة حشو عنك صحت ونهال دمعك ويل أو عنك وحيد وتطلب الفزعة أو حجوا عنك تصيح بكربل عطشان وقبالك فراتك والعدوي منها ورحمون تصيحوا جد عند عيال أو تطلب رحمة الماء ارتجى بنفعه حجوا عنك كثير وأبد ما شافوك شافوا من هبوب السيف بس لمعة ونلشنت بسجن واقبح شعر سجان وجنون الخيال على الرمش شمعة أسولف بالنبوغ أصف بلف ديوان وعيون الصحافة بليل مخترعة لا ديوان يحمل جمرة الشلمات ولا مثل الخلق مشهور من ربعة يكفين النجم والظلمة بالأعبير أو ضحكات الدمع تكبر على الوجعة صغت روح قلم والكربلة تعنيت أدور يا وجه للينشد انطلعة شفت ضحكة فجر يلتم عليها الليل شمسين وبصبح والكل شمس ركعة أو شفت سبعين ألف تتناحر ويحسين أو شفت نهر الفرات تحرسة لف سبعة أو شفت حسين أكبر من تشوف العين وأكبر من أبو التاريخ ويضيعة علا علا بظهر المنية وسيف عاصف ريح صرصر والجبل وفارس يشلع تناحر والزنود يهسها خوف السيف والتناحر والسهام المالقة الدرعة صحيح القاع ملهوف على صدر حسين وتباهي السملة وحصلت وقعة بس القاع صارت للحسين شفوف إذا يرغب يطيح شفوف هالدفعة بس القاع صارت للحسين شفوف إذا يرغب يطيح شفوف هالدفعة ومن صار الظهر جمره ونظر للماي جايبت الفرات ويسحف بنبعه يتشرف يريده ويفخر على الكون يذبروها على حلق يحسين ويرجعه لو صح الفراء تتعانده يحسين من ذاك الوقت تشاقه عن تبلعه حسين ملقه ويلعطش والسيف والغاية الخلود ومنهج انتبعه أبد ما طاح والله ولا هو على القاع بس القاع صعدة تلسمت رفعه أبد ما طاح والله أبد ما طاح والله أو لا هو على القاع بس القاع صعدت للسمة ترفعه نعم نعم تخسر رماحه وعاش صدر حسين نعم تخسر سيوف القاصلة قطعة أكبر من يقطع السيف نحر حسين وأكبر من يصيح حاهم صدعة فرش صدر أرض وتحشم الخيال وما تشف مسافة وكبرت الوسعة بعد من قرصاح حسين أنا عطشان بعد من قرصاح حسين أنا عطشان طب حسين عرفه وهذا مو طبعا طبعه شيئا أنا عرفه وهذا مو طبعه تحياته